وَعَدَ اللَّهُ إِلَّا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَغْرًا عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ولم يخيروا في الأرض فينظروا كيف كان عافلة الذين من قبلهم كانوا أشد لهم قوة وأثار الأرض وأمروها وأثار الأرض وأمروها أكثر مما عمروها وجارتهم رسلهم بالبينات فما كان الله بيظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساهوا السوءا أنكذبوا بآيات الله وكانوا بآيات سهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يومئذ للمدعون ولم يكون له لنس مكان يشفع وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ ليس مفراقاهم تأمل الذين عملوا عمل الصالحات فهم فيه أولى فهم في روض يحلون فأ مننا تفر وكب في آيا س والخخرا فأنا ش في على مخون فك حله تخ الضحيين توص إلى قيلة تشريقون ولم الحمّ بال السماء وتي واللاضضمة شيء شما حين توحيون بخج الح من يتي وخرج بينيس من على الخي والح ما داذاب وص وكذك ومن آياته أن خلقتم من سراب ثم إذا أنفهم بشروا فالتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج الرجل صنوا إلينا وجعل بينكم, وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات القوم يتبكرون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 ثم إذا دعاكم من الأرض إلا أنكم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أفوله وهو الذي أنا عليه ولا نقول مثل في على السماءات والارض وهو العزيز الحكيم وما بناتكم مثلا من امر فصحكم هل لكم, مما ملكت هل لكم مما ملكت من ما ملكت ايمانكم خلكم من ما ملكت ايمانكم من شمخاء فيما رزقناكم فأنتم في السواء تخاطوا لهم, لهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نبصر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع النبيين ظلموا أهوانهم بغير علم فَإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُل لَّلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا من الذين فركوا دينهم وكانوا شيعا كل حزين بما لديهم فرحون وإذا مسنا صبر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إلى أذاقهم منه رحمة إلى فريقهم منهم برب يشركون لَيَكُونُ مِنَّا أَنفُسُهُم بِكَمَا كَانُوا يَقُولُونَ أَمَرَ الظَّالِمُونَ عَلَى النَّاسِ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا أَلْقِنَا النَّاسَ رَحْمَتَنَا صَلَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْسُهُمْ دُونَ قَدَمِ سَيِّدِهِمْ إِلَى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتد القردى حصه النسكين ودن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المصلحون وما سيسمر بل يرضو في أموال الناس فلا ينقوا عند الله وما آتيتم من زكاة سريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله يني خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يحن من سبحانه وتعالى عما يشتقون ظهر البساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس ليدي فهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيهوا في الأرض فانظروا كيب كان عابلة الذين من قبل كان صوم وسكين تعقيم وجه كان الدين يغيره خلني من قبل ايعشيا يوم لا مرد له من الله يا مرذين يصدعون من صبر عليه صبر ومن انصالح فزلا فوزين ينهجون ليدبل الذين امنوا عاملوا الصالحات من مَا صَبَرَ إِلَّا هُوَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن وكان حقا علينا نخر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كثة فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من من عباده إذا هم يستمشمون وإن كانوا من سبل سَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالرُّسُلِ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ سَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ولا تصنع الشر منذرا اذا ولوا وللذين وما انزل هذا الامر عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بانات فهم مسلمون الله الذي خلقهم من طين ثم جعل من بعد بعث قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما نبثوا غير الساعة كمانك كانوا يؤبثون وقال النبي نعوذ الليل والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله لَقَدْ نَبَّأْنَاكُم فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ لا سُهْلًا لَّا تَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الْإِيمَانُ وَلَا الْكُفْرُ نَغْمَةٌ وَلَهُمْ يُسْتَخْفُونَ وَلَقَدْ جِئْنَا بِالْآيَاتِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِكُلِّ مَثَلٍ وَلَوْ يُؤْخَذُ بِآيَةٍ لَّقَالُوا إِنَّمَا هَٰذَا سِحْرٌ لِّيَقُولَ الَّذِينَ كفروا. إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون واصبر إن وعد الله حصا ولا يسخسنك الذين لا ينفلون